ا ل ا بعضهم يقول أ ن السعودية ما قامت إلا خوفا على نفسها لا من أجل الله فهل هذا صحيح؟ الله أعلم وإن كان صحيحا ف أ ج ز ا ه م الله خيرا أنهم قاموا ضد هذا الفاجر يشكرون سواء كان خوفا على بلدهم حق لهم أن يخافوا على بلدهم فبلدهم بلاد الإسلام بلاد الحرمين يا أخي هذه ب ل د الحرمين سيعتوف فيها بسادا هذا الفاجر سيهين المسلمين الله فيها مثلما فعل أسلافه الجندي وغير الجندي لا محمد ولا علي وهي طعن في الناس ذلك الفاجر الكافر وهي طعن في الحجج بخنجره هكذا مر على الحجج لا محمد ولا علي ما في محمد ولا في علي والرافض و أيضا لا محمد ولا علي وإنما بس يتسترون فقط بعلي سترن و س ت ر ا وإلا الرافض و باطنية والباطنية طائفة من الرافض طائفة من الرافض يذكرها أهل العلم الباطنية فما في محمد لا في علي عند الرافضة ما في إسلام فإذا استولوا على ا ل ح ر م ي ن سيهينون المسلمين ما في حج بعدها والله لكن لهم منعونا من الحج منع الإقاء ممنوع ا ل ل شفاعات حتى يسمح الناس حجوا لما حاصل ا دماج قبل هذا الحصار ممنوع حجنا حجيج يريد ح ج و لا يجلس بدماج يلا يتوسط عندهم بعض الرافض الذين هم عندنا أو من لهم ي و ن عندهم يتوسط حتى ي ذ ب أولئك يحجوا بيت الله وستجد العجب في ا ل ح ر م ي ن لو استولى الرافض ما تجد إلا ي ر ا ن ي هناك خبيث تجد إيراني استولى على الحرم ويتحكم في الناس وهكذا تجد صوفي أيضا ك ذ ل ن ي كيف ع ل الشركيات مع هؤلاء الرافض سيكون إنهم سادة في تلك الأماكن. هم السادة والذين سيطرون على تلك البلاد إذا تمكنو لذلك أفت شيخنا رحمه الله لما أراد صدام ي ع ت ف بالأرض فسادا والنعبة بالحرمين بأنه يجوز الاستعانة بالكافرين وأن فتو ا ل ع ل ا م بن باز صائبة ولا شك فيها وأن من خالف ما أدرك ما عليه صدام وما سيفعله صدام في الحرمين ما أدرك ما سيفعله صدام في الحرمين وهؤلاء أيضا ك ذ ل ك لو أرادوا ا ل ح ر م ي ن لجازني أهل نجد أن يستعينوا بالكافرين عليهم فإنهم سيأتون في الأرض فسادا فهم أظلم خلق الله في الأرض الروافض أظلم خلق الله في هذا الزمان في الأرض فيما نعلم من الذي قال إن ا ل ر و ا ف ض شر من وطأ الحصى رحطاني رحمه الله تعالى صدق منعيش من إنسن ومن جاني داري آه من إنسن ناطقن أو جاني أحسنته إيه من كل إنسن ناطقن أو جاني صدق حتى الجنة أيضا أسوأهم الرواض ف من قال هذا لمن لي... من قال هذا لمن الأعمش قال له بعض ا ل ج ا ن لما قال التقيت ببعض الجن فسألته عن أسوأ الطائفة وأسوأ الناس عندكم قال الرافض جني يقول الرافض أسوأ الناس عندنا يقول الأعمش وهذا بسند صحيح للأعمش أنه سأل بعض الجن عن أسوأ الناس عندهم وأسوأ طائفة قال الرافض ونحن كذلك قال عندنا الرافضة ف إ ز ا ه م الله خير دافع عن هذا الوطن العظيم ا ل ذ ي يجب على هالإسلام جميعا نخاف عليه إن يخافوا على هذه البلاد بلاد الحرامين يجب على جميع أهل الإسلام أن يقاتل من أجل تلك البلاد لا من أجل ترابها ولا من أجل الدين الذي فيها ومن أجل تلك المقدسات التي لو ا س ت و ل ى عليها أعداء الله لعبثوا بها كما عبث يهود ببيت المقدس وأشد و ل ل ص ل الله ع ل ي م ك ن ه م إن هذه البلاد الطيبة هذه البلاد يجب الغير عليها والله من جميع أهل الإسلام أنهم يحافظوا عليها ديانة. أي بلادي خاف عليها كم يخاف عليها؟ قال ي خافوا على بلدهم خافوا على بلدهم كم يخافوا عليها؟ جميع أهل الإسلام يخافوا على تلك البلاد يجب، ففيها ما فيها من الخير. قال ذكر الشيخ فتح الغدسي أن ما ذكره ا ل س ي و ق ي بأبياته أن المنسوخ من القرآن عشرون آية أنه غير صحيح. بل المنسوخ منها عشر آيات يعني ما صفا ل ل س ي و ي إلا عشر آيات أن المنسوخ منها عشر آيات فقط وجمعها بأبيات مطلعها وهو ناظم نظمه جميل جدا والشيخ فتح من علماء المسلمين الحق أنه على خير عظيم جدا ومن دنا منه عرف الخير الذي عنده فهو على خير عظيم وقد استخلفه شيخ ا ي ح ي ا على ك ر س ي ة عند سفره فهو على خير فهو ناظم للعلوم وهو مفيد ومستفيد في اللغة وفي غيدها ما هؤلاء يسمونهم علماء دون والله إنهم دون والذين لا إله غيرهم دون في العلم هؤلاء من يسمونهم علماء اليمن ومشايخ اليمن دون أخينا الشيخ فتح ح ب ظ ه الله إن كانوا علماء فالشيخ فتح أعلم منهم إن كانوا مشايخ مجرد مشايخ الشيخ فتح أرفع منهم على كل حال هو أرفع منهم علماً و ث ب ا ت ا إن شاء الله و س ن ة الصوملي عالم ه الصوملي كان الصوملي عالم ف ت ح أعلم منه كان الدماري عالم ففتح أعلم منه يدرس الدماري ويظهر للناس دروسه و ا ن ظ ر دروس الشيخ فتح ينظر دروس الشيخ محمد يعني أخينا الفاضل الشيخ محمد بن حزام الشيخ أبي عمر. و ش ي خ جميل وغيرهم من شيخ ا ل سنة، ن ظ ر و ا دروسهم، ا ن ظ ر و ا دروس هؤلاء، و ا ن ظ ر و ا من المفيد. ا ل م س ل ة ما هو كلام ودرة درة، م س ل ة علم و دروس وإفادة الناس و إ ف ا د الناس هؤلاء أفادوا المسلمين بكتب وبدروس نافعة وبعلوم جميلة جدا. ا ل م س ل ة ما هو بالسن كما يقول علم الدين م إلى أن أسأل أ ب ا داود أو ابن أبي داود أو ل ى أن أسأل الإمام أحمد ر ح م ه الله لأن أسلم ه أحمد أحب إلي من أن أ س ل ابن أبي داود وأبا عاصم فإن العلم ليس بالسن هكذا يقول ر ح م ه الله فإن العلم ليس بالسن العلم يبرز نفسه ويظهر نفسه إحنا ما يهيبنا العمام أو السن وغيره من هذه الأشياء العلوم هي التي تظهر فمن كان عنده علم وعنده ثبات وعنده سنة فهو العالم والشيخ ه و وهو الفاضل أما مجرد هذه الهنجة ه ذ ه ما تنفق علينا والذي جلس ا الشيخ فتحي يعرف علم ه و الله ويعرف تواضعه ويعرف خيره فنال ى الله ع ي ن يكثر من أمثاله وأن يثبت وأن يتجنب الحزبية، ج ن ب نواياه ا الحزبية فإن مثل هؤلاء مرموقين يبحث عنهم الحزبيون ب ح ث ا ع ظ ي م ا يسعون لإفسادهم ولكن نال ى الله ي ث ب ت ه م ونصحهم أنهم يدخلون اليأس في الحزبين ي منهم، ولا ي س ك ط و ا عن ح ز ب ي من رأوه أن يضرب الدعوى ا ل س ل ف ي ة تكلموا فيه، وبيّن عواره، فإن ا ل س خ و ت يضر، س خ و ت يضر عدم الكلام في الحزبين ي فإنهم يطمعون فيه، يطمعون فيه، ولهذا طيب ساكت، خلنا نجرب حظنا معه، رب ما أرسل لك ظ ر ف هكذا طيب، هذا بس معون ه لك من غير شرط وقيد. وبعدها ظ ر ف ة آخر وبعدها ثالث من هذا ما يحق ا ل ع م ل ة التعبان هذه من العملة المعلومة التي من دخل عند الإمام خرج خلاص مدوخ جلسة واحدة بس والله جلسة واحدة و ا إذا به صار من ع د ا ئ ن ا جلسة واحدة مع الإمام ما حجج الإمام ما ق ا له هذا الظرف يخرج ض ع ه م يريد حد ينتبه له ولا حد يذا حتى يصل البيت يفتحه ما شاء الله الله د ع و ه طيبة إخواننا ا ل مشايخ مساكين <تصفيق> أظلمين و المهم عجائب وغرائب صحيح كم واحد دوخ ذاك واحد كان خرج عندنا دعوة اسمه محمد ه ب ة ما من محاضرة حتى من لنا ي من كلامه إلا المشايخ المشايخ, المشايخ المشايخ المشايخ المشايخ المشايخ مر م عبر بس منه تلك يعني الظروف الطيبة وبعدا فهي ذا المشايخ نص طيبون الشيخ حتى ظالم هذا ظالم لهم طيب أنت بلامس المشايخ المشايخ إلى آخره جلسة واحدة والله ا ل س ى واحدة مع الإمام فقط غيرت تماما غيرت أعطاه من تلك ا ل ن ص ا ي ح الجميلة الطيبة ن ص ا ي ح الإمام قوية أحسن من الشيخ الشيخ نصائح ا ل ش ي خ مسكين ا ل ش ي خ لكن ن ص ا ي ح قوية جدا ومن هذا اللي يحبها النفس ف ث ن ة أمة المال من هذا البال فقط عندهم ن ص ا ي ح ن ق ل ي م ا قوية يستفيدوا منها سريعا المهم أنصح إخوانا السلفيين أن يثبتوا على هذا الخير الله والله, والله أننا على خير عظيم على سنة وعلى سلفية الحمد لله رؤسنا و مرفوعة وإيش عندنا ما عندنا شيء رؤسنا و مرفوعة و ل ل ه الحمد والرزق يسره الله سبحانه وتعالى نحن على خير نلبس ملابس جميلة ونأكل أكلا طيبا وما يضيعن الله ا جل وعلا أما أنه على حساب الدعوة وعلى حساب الاستقامة فهذا سيذهب علمه و ل أ خ ف ت الحمد لله في موطن حسن الظن و ل ي س ا أقصده ل ي س ا أقصده قال نعيد الفائدة الجميلة هذه ذكر الشيخ فتح ا ل ق د س ي أن ما ذكر السيوطي بأبيات المنسوخ بأبياته أن المنسوخ من القرآن عشرون آية أنه غير صحيح بل المنسوخ منها عشر آيات فقط وجمعها بأبيات م ط ل ع ه ا ه ا ج م ع ه ا أخون الشيخ فتح إن الجلالة يعني السيوطي إن الجلالة أتى في نظمه ح ل ل ا منسوجة بيد أن القول مختصر لم يصف منها سوى عشر محررات منسوخة بدليل ثابت عطروا منسوخة بدليل ثابت عطروا هذا ما رجحه الشيخ محمد وأورد ب ي ا ت الشيخ فتح في ر س ا ل في س ا ن ت ه التي ذكرها كلام جميل فإذا الذي صفا للسيوطي رحمه الله ع ش ر أشياء عشر آيات فقط وليس عشرين آية عشر آيات هذه التي تصل للسيوطي في ناسقه ومن سوقه من, من ذ ل ك النظم الجميل، فيكون الأبيات هذه موجودة في شرح الشيخ محمد، أورد هذه الأبيات، من أراد ي ر ج ع ل ي ه ا يرجعنا لسان الشيخ محمد، أهل السنة عندهم خير وعندهم تواضع وعندهم علوم عظيمة وجميلة، انظر إلى هذا النظم الجميل، ي د ل على علم. يدل على ا ل جهل أبد ل د ل على علم. وهاك له نظم في سواء أو في ن ا س ي ما له نظم في ن ا س ي ما كلمة ن ا س ي ما استعمال ن ا س ي ما في لغة العرب حاصني خان نثبت على الخير لو نقنع به فإننا على خير الحمد لله ولنا علماء مشايخ يرجع إليهم واحذر الاستقلالية هذه. قال هل الجلوس الجلوس في مجلس فيه ناس يتناولون ا ل ق ا ت أو يدخنون السجائر هل هو حرام أم مكروه إن كنت تجلس معهم لنصحهم وتوجيههم وإرشادهم وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى فهذا جيد وهم ما يرضون جلوسك إن كانوا من هؤلاء الذين قد أدمنوا في ا ل ش ط وإن كنت تجلس مجلس مضاحكة ملاينة مجاملة فهذا لا يصلح وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعلم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هؤلاء يخوضون بالحرام يرتكبون الحرام غ ي ب ه النميمة في مجلسهم وكذلك أكل الحرام وغير ذلك من الأشياء السجائر ينفخون فيك وأنت جالس فهذا لا يجوز أنك تجلس وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه رأوا ناس س ك ا ر ة في مجلس فجلدهم ج م ي ع ا وفي واحد مو سكران مو سكران معهم لكن كان جانس معهم فقال يا إمام أنا ما ما ما أنا بشارب قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ف ا ع ر ب عنهم حتى يخوضوا بحديث الغيرة إما ينسينك الشيطان بعد الذكر ولا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين والآية الأخرى في هذا الباب نفس الباب الآية الأخرى نعم قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ي ك ف ر بها و ي س ت ه ز و ا بها فلا تقعدوا معهم حتى ي خ و ض و ا في حديث غيره م? إنكم هذه الآية نعم أحسنت هذه التي يريدها إنكم إذن مثلهم هذه التي أريدها أحسن وبه ا ل س د ل عمر بن عبد العزيز بهذا الآية ا ل س د ل عمر بن عبد العزيز على ضرب ذلك غير الشارب لأنه كان جالس معهم فجلده معهم و ش عرف ي من أ ن ك من الشارب أنت جالس معهم إنكم إذن مثلهم فجلده وأنت جالس معهم خزنين وجالس مع هؤلاء صلحهم الله مضيعين صلواتهم والذين لا يبانون بدينهم فعلى هذا لا يصلح الجلوس معهم إلا من باب النصيحة. هم ا مجلس قات يعقد وهذا متقهون وهذا عينه قد بدأت كما ترى ت أ ك الحمرة فيها حال حال قد قرحن قات كما يقال وأنت جالس ض ا ح ك ما م هم صاحين لك ما هم فاضين لك ربما يستهزئون بك ويستهزئون ب ل ح ي ت ك و ب ج م ا ل ك هذا الذي هم على خلاف تماما وأنت جالس معهم بعض الناس الحق أن هو مسكين. ضعف عند ضعف، وهؤلاء هذا السريع ما يذهب مع هؤلاء يرجع إلى ما كان عليه إن كان ت ا ئ ب ا من قات فهو سيرجع مباشرة. فالذي أخواني توب لله ننصحه أن لا يجلس هذه المجالس الذي هو قريب الاستقامة قريب الاستقامة لا يجلس في هذه المجالس التي قد نجاه الله منها لا يعود إليها أ ب د ا وإن لم ي يعود إليها م خ ز ل ا أو كذلك أ ي ض ا ش ا ر ب ا للسجائر. أو غير ذانفة لا يعود إليه ا ل ب ت ة فإنه سيتضرر ب م ج ا ل س ت ه م فبعض الناس تجد يتو بفترة ويرجع يجلس ا هؤلاء يضرونه، ثم يتو ب ويرجع يجلس ا هؤلاء يضرونه، ما يقنع عن مجالسة هؤلاء، ما يقنع، وتجد ربما يعتمد على شيء مما عنده. وأنا سأنصحهم وأنا س ا ف ع ل معهم وينصحونه بعدها. بعدها وما يستقيم وما يثبت فلذلك جاء النصح من ذلك العالم الرباني أن يخرج ذلك الذي كان في تلك القرية من تلك القرية لأنها ما تعين على الخير وأنت ا ي ض ا كذلك ننصحك أن تبتعد عن هذه المجالس التي في قريتك تجانبها تماما لأنها ما تعين على الخير أنا ما ح ا ن ه ا أنا محمد محيدين عنده أشعرية أشعري ومقالات ا ل إ س ل ا م ي ي التي ع ل ق عليها تدل على تمشعري فهو شعري م حمد محيدين وأحمد بن ثابت المصابي ويذكر النحاط كنه أحمد بن ثابت الله ي ص ب ح ه و ش ي خ ن ا درسنا عنده النحو والله ي ه د ي ن ا الصلاة نهدي إيه د ي ه وما أظهر شيئاً لا ن كلام في الشيخ أوفى طلاب دماش، ولكنه ما ل َ ل ي ه م ما ل َ ل ي ه م ولِصَلَّانِهِ. محمد الصغير بن قايد تعبان، حنبي تنميد الألباني متكلم فيه بحق، متكلم فيه بحق لا بباطل. ويكفيه أنه يدافع عن أبي الحسن هذا يكفي في الحلبي أنه يدافع عن أبي الحسن ويستمد بالدفاع عنه عن المغراوي وأنهم سلفيون على سلفيته على منوال سلفيته سلفي أبو الحسن وكذلك المغراوي سلفي والمغراوي قد تكلم فيه مشايخ السنة حتى الشيخ مغبر رحمه الله تكلم فيه إنه عنده شيء هذا الذي علق في ذهني ما هو صافي. وعلم الحسن ذكر اليمين لحيات وراث يمين ل ي ه ا وفي الحرب لهم و ا ق ف أحسن مواقف مخادل مخادل اليمن. حرب دماج مع الحوثيين مواقفه أحسن من مواقف مخادل اليمن من هو مخادل اليمن؟ أمم، ا تعرفهم البيضاني ت ع ر ف مخادل اليمن، أنا درست عندهم، طيب أحسن لك ما درست عندهم، وأكثرهم خذلان إنه خذيلة منه، م حمد الإمام هذا المخذول ا ل م ج ب ر و ث ي ق ت ه م ا ينبغي أن يحبعها ب د ويدافع عنها حتى يتوب. وبعده يحرش على بعض المشايخ والله يخبرني الشيخ هذا نفسه نفسه أن يحرش ع ل ي عند الحوثيين عند الحوثيين س أ ل و ه فلان هذا من طلابكم من ج ه ت ك م قال لا هذا تبع الحجوري هذا تبع الحجوري يقول الحوثيين هذا تبع الحجوري لا حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم هكذا يكلم ن الشيخ هذا نفسه قال ق ا ل و ماذا ت ب ع الحجوري وإيش تبغين يصلحوا به تبلغ الحجوري يعني ا قتلوه جزوه ب س م و ح مدبر حس ب ن الله ا ن ع م ا ل وكيان أشياء ذكرها عجيبة والله عجيبة يعني يدخلون عليه قال ي ج ل س و ن مع ه ا ل ح و ث ي و ن قال في مركزه يدخلون عليه وجلسون ي معه أنتم قال يمرون عليهم في الطريق أنتم أصحاب الوثيقة قالوا نعم أصحاب المرور و ث مر مر ا ص ح ا ب الحجور ينمنوع يا جماعة هذا خذيل أصحاب الوثيقة استحو رحانا أن الوثيقة تعبرك هذا ما ترضي الله الوثيقة هكذا يقولون إذا مرة في الطريق ا ن ت م أصحاب الوثيقة قالوا أصحاب الوثيقة مر و ا مر و <تصفيق> آي لاها إلا الله المهم أزرى ب ط ن ا ب ه وأتى لهم بالعار وهم راضون بالعار راضون بالعار خادين والله طلاب محمد الإمام يا شيوين يأخذ السلفية من من؟ محمد الإمام يأخذ السلفية طلابه الذين هم سلفيون في دم... معبر إنما هم من دماج ولهم ص ن ة بدماج بدار الحديث بدماج والذين هم عند الإمام من أول نشأتهم تجدهم على خلاف الجاد اللهم رحم الله من أول نشأتهم من سعادة الحدث أن يوفق والاعجمي أن يوفق ن ع ا ن م سنة من أ و ل ي أمره من قال هذا أي و ب ن أبي تميمة طيب أحسنت من سعادة حدث و ا ن أعجمي أن يوفقني علم سنة من أول وهله أو من أول أمره.